إن في ذلك لآية لكم إن كنتم يؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فَغُرْفَتُ بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ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 وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وثبت أقدامنا, وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ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 ولو شاء الله ما قتتلو ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد.